أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صارخ القرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزه وشقاق كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص وعجبوا ان جاءهم ملزم وقال الكافرون هذا ساحب كلاب فجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملك منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد مَا سمعنا بِهَذَا في الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إن هذا إِلَّا أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكره بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم غذاب رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هناك مهزوم من الأحزاب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 فغفرنا لَهُ ذلك وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلنا تخليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إِنِّي أحببت حب الخير عن ذكر ربي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 إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخذين مقرنين في الأصفاب هذا عطاؤنا أمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بالد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك فضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبرانيم وإسحاق ويعقوب للأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار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 بهم إنهم خالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزدع عذابا بعثا في النار وقالوا ما لنا لا رجالا لن كنا من الأشرار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 فسجد الْمَلَائِكَةُ كلهم أَجْمَعُونَ إِلَّا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فاستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب أنظرني إلى يوم أبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقوم لأملأن جهنم منك ومن من منهم أجمعين قل ما عَلَيْهِ عليه من أجر وما أنا مِنَ من المتكلفين إنه إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين